بل قالوا أضغاث أحلام بنف تراه بل هو شاهد فليأتنا بأيات كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون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 ثم صدقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكر كب أ فلا تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ فَالِمَةً وَأَشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّ بَعْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا إِرْقُضُونَ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 ما تصفون؟ وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار لا يفترون 111. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 فَعَبُدُونَ وَقَالُوا أَتَخَذَرُ رَحْمَانُ وَلَدَانِ سُبْحَانَهُ بَلْعِبَادُهُ كَرَمُونٌ لَا يَسْبِقُنَّهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن يُطْعَ وَهُمْ مِنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهْلًا كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَم يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا عَرْقَقٌ فَفَتَحْنَاهُمَا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 أفإن متفهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبله بالشر والخير فتن تؤ وإلينا ترجع وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عودهم النار ولا عن ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغدة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل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 من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولَأِمَّسَتَهُمْ نَفْحَتٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا قُلْنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّكُنَّ ظَالِمِينَ وَنَبَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُغْلَمُ نَفْسُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُدَقِّينَ الَّذِينَ يُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ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 ثم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا فَجَئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَلْتَ مِنَ الْلَّاعِبِينَ قَالَ بَالرَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَلَّوَ اللَّهُ لَأَكِيدًا أَصْنَعَ مَكُونَ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّو مُدِبِينَ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 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهجون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأقسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلته و كل جعلنا صالحين وجعلناهم أئممت يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط أتيناه حكموا علموا ونجينا ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث.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 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّوبَ إِذْ نَادَى ربه أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ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 وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطو السماء كطيس جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فعليين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 ما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقرب أم بعيد ما توعدون